وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحد ونفث في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس محبسائق وشديد لقد, لقد كنت في غفله لقد كنت في غفله لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك بطا فبصرك اليوم حديد وقال وَقَالَ هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربما ما اطفئتم قال قرينه ربما ما ما اطفئتم ولكن كان في ظلمات بعيد قال لا تختصموا لدي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 يومَقول لجهَّ م غَلم تلَِ وَوتقول وتقول غ المزيد يومَقول لجذَّ بَغلمثلاثلَِ ووتقول هل المزد. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقين غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفير من خشي من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلبي من منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وما يشاء فينا ولدينا مزيد كل نفس ذاائقة الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوؤا من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين, نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إن الذين تغفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولائِكَ مَؤْوَُم جَدَّمُ وَسَاءت مَصير إِلَّامُسْتَطْع فنَ منِن الررجالِ وَالِّسائِ وَدَال لا يستتطيعُ نَخلَةَ وَلَا يهتَدُونَ السَبِيلَ فَأُولائِكَ عَزَ اللهَّ وَأَ يَعفُ وَعَم وكان الله عفوا غفورا